فَالْيَظُرإ سَانُ مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مَِّا إِدَ فِق يَخُجُ مِنْ بَيْن الصُلْبِ وَالتَّرَائِبَ إِهُ عَلَ رَجعهِ لَ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ إِن سَمَاءَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نُصِبَتْ وَالسَّمَاءُ إِذَا تَرَدَّعَ وَالأَرْضُ إِذَا الصَّدَعَ إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلٍ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ